إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن يهده الله فلا مضل له ومن يدري فلا أعذية له وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على المحمد وعلى آله وأصحابه ومن طبيعهم بصان إلى يوم الدين أما بعد وإذ أخذنا واذكر ما بك صوبنا ومده أضعوشه وقت أخذنا أنكت عدمين من النبيين نبييالك حقه ذا ميطاقا بلنكو دي لبوك الصونة ومن كذب النبي محمد أنك قادنا ومن نبي النبي نحن أنك قادنا وإبراهيم نبي إبراهيم ومسا نبي المسا ونك قادنا وإيسا نبي إسان أكاد أبن إيسا وإبن مريم مريم أها وآخذنا هو أنك قادم إلى منهم أن بياد اسحقه ذا مفاقا بلا بلا كاسو غديدا ليسأل الصديقين هم تشيغي إلى إنه ويد يؤديه دربي بلّاً كواقه عظم إلهية عن صدق إنه وإله ويد يؤديه عن صدق إنه ويد يؤديه حق هذا إلهي إنه ويد يؤديه وعد الله وقرده يا ريون الكافرين القالضة عداباً عداب كأسه أليماً لمن قالك حموتي إليه وإنه رشيك سبحانه وتعالى عن بيدي سا إن أبلاك قاضي قارهان آيات دان وحاله رشيك شمت أول العزم للا آيات دان وقرآن كاملة أي شمت أول العزم سيقار الله وانا سورة دان سورة الأحزاب وآيات دان تضبات إيوه سورة شورا آيات دان laa laas ayowba lugu sheegay shanta uru azmi raa usuurah ballan ka laga qaaday waxa ilaahay u hormariyay nabin maxamed sallallahu alayhi iraahu ushiin balan adaknu qabaad mi huwa balan kaas la baa ayrooba lugu sheegay balan kaas ayada suratu aali imran isgeetey yakobaad wax ilaahay ku sheegay labar moob balan qabaaday nabi hadu soo geerama daga khabba oo soo la soo diro iru kumaayo nabi a bala qalo qabaa adiyaa mar la yaqaan hadin mit melke tani tiro laga taabo mit kale loobi ba kaas waa fadhayxeya fi hore wanaag ka digam mit ku tacadiyay dhulka asaba waxu ku tacadi gamis ka wax habanay wa aqanka madaxda jaa'ilka laakin anbiya waxa ilaahay ballaag waqay hatta sabu juuga hadin mabi kale la saadibro iru humayuna ila ulu wa idha khadallahu mithaqa nabiina lama aataytukum min kitabi وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا, ولا تنصروا ولا تنصرون اراوه الى الى وينبئ امه او شيء مركم نبيابا بالنك كقابه ويرى وحان نسيه با كتاب يا دينك هذا يبر ما ينها رسولك فوي ماذا رسولك يكره دينك هو الله ما وإنه خميضان وإنه خميضان ودردارتان إذا كان يتحدث عن مقلتان وصدع أسمك وقالتان بلن كيب مركا سيرادان قالوا أقرهما مركا آيات داتوح إليه كوشيهي إنهم بلنقوا وقاعدين إني يخصوش إسغنيان إسكني درداران سورة كشوران وحا إلى هاي كوشيهي إلهٌ وإنا شرك لوكوت ديو آمبا إله لا تشيدن امرئ أن أتي من دين ولا تتفرط فيه إلى دينك أوغان أو أي أي سم ماكلت دي سو فق سرافا مركا طصل شيغ دينك قفت من الله الكربس اعبده بطر ابويا اله اعبده وان ضمان دينك ساسلوه اعوذ بالله اعبدك اعبدك الله القدس ارين فاطمه وان لا تعاونوا ضمان مسلمين توك تعاونان او يسق عصيان يرعوه الى سبحانه واذا اخذنا واذكر نابجا صوبنا امضى اشيك سي اي بلانكاس عند يلي الهي تقاضي امبيرا بلانكا لقد صدر امضى بلانك ي هوى لغا سار امضى الى امبيرا فديان مركه وعلى الى Min yina nabiyaalka mitaatman been koo di luugu kal soonaa, Wami kaadayimihammadaana aan kaataadmay balaan kiugu kal soonaa, Wanin muo hinmma mu aanqaadma, we brehimay brehimaan kataadna wa musan na mu siaan kataadmay wa isaan mari isaan kaqaadna e saaso inibgnini maranga in marama aha, Waa kannnaa waxaan kaqaad mu ira yii بلان كاسو غاليدن او اق عق اي شديد بلان ادق ان قادم وانا الله او قاداي ليسال الصادقين فان او قادم ليسال الصادقين كويرهم تشغي الى هيرويديو ان سكنهم توري برصور شي رون تشغي او كرشغي بلانكي اذا كدينتي غارسيه دينك اللي اوغي وانبياتي وقعد الله لكم ادياريه للكافرين الغالب وقمدها أم انبيات الله بدي قوة قلوبة دي. ايوكو بالان قاسكبه عذابا عذاب الهي ادياريه عذاب كأسو أليما لمن شهك حموكي ايوه الذين ادادك آمنوا حقركم ايينو اذكروا حصوصاً نعمة الله <سؤال> الله <سؤال> عليه وسلم عليكم كوركي نغووننم إليه إذ وقتنا وينيكووننم إليه جاءتكم أي ننتين الجلود دون عيد الله وفارسونا آم برمي عليه إذا مرسكوركو دار ريحاً دباهي هيو جلوداً عيد الله إذا مرسوناً تروها إذنكو عدنان وكان الله الله وخو أهادي بما تعملون الوحاة سمعينه بصيراً مدعو أردت بلان إذ وقت أيو الله من إن إنام إلي جاءوكم قارضوا أيين كذلك ما من فوقكم حجي النصر ومن أسفل أي مكان حسين بلان مينكم دين كذلك حسين بلان إذ وقت حصوصتا زاقت الأبصار أرمي ياسو أي الله وظلقت القلوب قلبيين كأيسو قاريه الحاكي رك الحمه او وطن النورا اقوم بالله الله اب نورا ما لا يعرف الكردي سن بقى يا اياد كان دعادي دولان كي وين اي قسوه تل خنده نوال يرهدا خنده مركز يروحا لو مغا عا باي فرجهي وين اي خانت وياتو وي او بف غود كاسا ماكلو ما قال ام سمين تو قد هذه ليره احزابنا وحالو ما قاعده قاعده اس صوت بحيث تلقي اي صنيات ايالو ما قاعده لمده دولانكاسي كتعلقد بيش شوال صنا صناي شناب ايه ا خيبر قد بي قرنشم واكو ياديكوي خيبر دگي اولياشودي الا لاباتا قوباي او يهود دي كميره تاگه اولياش يهود دي لاباتان كميتا او كميره سلامي نادي حقايت سلامي بن مشكم كان ابن الربضي اولياسا ساتگه و هيوت تگه قريش dulan soo qaadan waxaan u balanqaadeen in ay u is wax yar ayaa subaxiis aan samaynno list no isbaay siga soo u soo aftaro arinta Muhammad yadkis waay samayeen isla haysiina uga dhaqaqeen halkaas waxayna isku balan sawein awad ilayh in aan halkaas mar kale feebi si markan loo soo aftaro قضاءك كلكه قريش ان هنا عرباتنا واك ايام تنفك لوحي ايام تنفك قرحت صباح يا مشرق غدا ثاني قطاجان ايغنا سيديو قريق ققيه وعين ابلن قادين مركي لمدان قضاءك سو الى ايغ راح الى محراب للكينيهان واليهود ذنعيضه الا المدينه نقله دكن حتى انت اصلاح قلعنا لسوء افشاري بونا ما بقى صلى الله عليه وسلم يا المسلمين في. ساعة سيد سبب الله سبعك وحي لا يماذا طبعا كن احيانا عرب تكليم ون يهود كن جريم قريش معفر كل اي كل يماذا هو انت اللي سعدتين غدافان هو انت اللي سعدتين كل يماذا ليه كل اي كل يماذا قريش وحيه جامنا يا ابي صوفيا ان طلب ان قد سمعا وين يجب الحسم ايها الجامناي كيف اسد ولصدينا ضريحه انه خويي تاه جامناي ادمادس مركا مغاره المدينه وطرتين لنعق الرحقه الصباح بوراقه حيده لجامي سوغلك لجامي سوغلك لنعق الرحقه والطعم بوراقه حيده لجامي سوغلك مغالده ولا ولا خانا مرتا حين عا الكفر lan kaas iyo qoyey wax ay sameeyeen buurta wuxuu dadkeray dhinaca qorraxda subax wixii taxiga ma waxa kasoo dagay nimankii fero qadafaan dhinacan qorraxda buurta wuxuu dadkeray waxa taxiga buuka timir faraha waxa kasoo dagay nimankii qurey sheekh ku soo dignay nabiga mo sir don daqiiquhu raa dagaalna waxa ugu marka uu ugaa deema kay soo daqaqaayay intay saqiman u bakowreela marka saxaabadu soo yeereey pila dadka qorf ma maskax ku jirte qorf walba way uun ma naqada ku jirte laga faaideystay intay soo yeereeyu yirehay ad ugaas onaa daktar wari la arag oo awaa dadii xadad kaas raaso suuulay haasayna sulmaan farisay ayaa u yiree marka soo kale asoo wareer faris iyo iraan Waa jira markaas oo kala hadayoo ka tabbaray bananaa isumaad diba qareeyay. Faraxey ayaan la qodaa face way we'll go way in order ayaan la qode. Good case markaa qof soo daran aad u ma soo gudbi karo. Faras ordaya karo soo gudbi karo. Good case lagu jeexay ee murtiina magala. Maasi na ma hanneel iska beddeliyahay taa baas gudka uga soo daraw oo ragii qala ya wardiini. Good case wuxuu imta laga bin asa qala farisana ki so gal maga meesha labiga si hawliyey xiirannin kuma ima kara oo qaatay ku tala galen oo xirfar tartaka ma kuma ma hanesh saasay jirino nabiga sallallahu alayhi wasallam go'anka soo qaatay magaalada beeshi ligsoo way fahmi karaan meesha ay wax ku tilaa hal mail ay noqoto markaas turan ki saaxiibada xafartan u dun u calameeyin ila qodo oo buurta qorrax ka Iyam niddaqa rakhulakil iskun hirub. Good case. Iyam niddaqa rakhulakil iskun hirub. Mereka saa sallaha chih. Waahwehim kogli paban alam maray, maki li chihayye, and gudah ilaqudah yi atalala maha yio, gaachab وحد داغح النبي صلى الله عليه وسلم امرك ويمهد ان يراغان صحاباد الرسول كلوابطوناي برعلو شيقه في دغحا كنا انما علوش الا ويسو دحايدا ما كيسقون طلعي داغح انتحار في حيران التعب كلهم قصفات داغح عصا لو فريره صاصا ان جابر بن عبد الله تمري رسول الله عليه والسلام ضن ظهر يا جذاه حيث توت كيسو ايي وخرت جوتي ان سلامتي رقال خال كون بو شعيرن او فيل سوشيرو مفكسمه وعي سميره في اチンك يلقصي وحوين دويتكم بالاو دكسينا مرقكم وحاتي ها هو حميه لي وهو حق مركه هوس هوس هو رسول الله وحر يرى قلان بل نو انه كاسن تقوا انا يريد وحامر تقاد يوسمي ياب جاب ضمان اذا قلت bis walasi ki iyo qayb qayla lonsina qaybti ka wa ta kun ki wa dirge ayadoo digsiga marq ku jiray heli fi karsana mufiila dibawo oo ay ku qabanba ma ayasi wa weenay ta ay kamilay an artiki god karsidi loqadaya loqadaya wax weeyaan muslimiinta asba qolama diba loqoda indula to qadana wa ki qodi weeya sida arurtu markay waxa waleyan aaba u sheegayaan daga han ciwi weyni ayay hola u yeere rasul kala daga han ciwi weyni markaas inta kala u yeere kala daga han ciwi weyni garweynti ku qaadan taas ku dhuftey alarkaan birta marka lagu dhufto daga ay ku dhacdo hilaca haba hilawina tabahi ma waxan ka sarihi sham oo ilaahay taantii soo galinay hadana wa ku dhusay ay dara khilla aka bahay halkaasna waxa weeyo jeeray in yanan ogantaa la yiso gelin dadii xaq sheegay waxa weeyaan kulli way burburay tarakee iyo qudidii dhamaato la diyaariyay godki dhaxsatay isii safay muslimiintu safaq qunay ayay doon markii xuruntina wuxuu amray in ay galaan bu feysiyo Ja kui te ei tea, et sa oled väga hea, siis sa oled väga hea, et sa oled väga hea, et sa oled väga hea, et sa mark väga hea, et sa so väga hea, et sa Abu väga hea, et sa oled väga hea, et sa oled väga hea, et sa oled väga hea, et sa oled väga hea, et sa oled väga ee as-salmaan farisii xaraf ma ah fudud fudud dagaal oo carabta keen ma ahay qolo kara ka shaqeeyay xalash ma la mara wax koox jira isku soo xiratararaan gootka fardaqeyay ka bootiya koox jira kusoo baxay calaamada dhariba inta wax uu u tagu uu ka dhigay aragtii calaamada soo toogaasa luuci ayay marka guaan kaaw lagu soo tar waxa ay taqatalo mariyo magaalada arab iyo sibaas oo la yaabay iyo la hareereysan yahay in xulayd akhdab inta tagay oo yahuudi reebanka qarayda oo koofur madine keed degre duug tagay ayuun iri ka bax ballan oo ku wasmaadiga oo aan soo in ku ku Jehuda La ota, wa lasse ota, haadbalan ja olafanim, kas see valan kee kabde. Marki nabi, kui ma laisolala, äri ja selen, lava eedano, sambo, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, bal yahood waxa laga sheegaya war ku tare ku ten lama raabay dir wax la qabta la raba oo taaga waxa taray oo balakinna tabaxdee ida roo dare markaynu ku sidoo wihiinayn ya laxnat ya madigii maaya ya maxay soo tan waxa markay u daree afka soo wax marka soo ka ysoqay asrogol allah akbar wana loo ka garaaynta wana naxri ku dhamaanay soo galu soo ka ilaahay oo ina rahmaadiis markay bil la hareereysnaad loo ka toway dabayl ala keenay malaa'igna allah keenay dib siday dad ka saaran badku karsa fagaanta la isha qurwa kababina tanba meel ka dhisan galashirayna dabayl saqaan aqthaku wahiwaye wa'af utaran a ilaheek. Wala ja'in hadathira dayna bi saratal shaqaq. Wa yashuqun wala wa'iyin harayn fi damarqa wa hawayan mit wal ba'day wal rayn mabdawar ba'ardanta u yerta ku wakhisi gaarahaan u hos u yiri mashamel musnaka rama. Ya qofal ah marka shanqarti qad wa maqlay arinta asma مين <تصفيق> على تصوي اسلام ما بيدو يي صلى الله عليه وسلم عين لديه تشري اوصى ان تيمان بيدو يي دكينك ويرسولك له حتا واصلان قف في اغنى ما سعدها هون هادي كان خذا طاب على في سوجيسنا وحوي ترما او هذا على ويهي اكثر فلفل U yahudi horta ka bilaa feerben quraydo quraydaan gambay tahmaan muayim warwaqunnaqa sadnochi asha sadaa'an wa tahad idinka in inku sofol laa soo kicinisaabada qatartu inku sofol wa weeyah niman kaan argeet nuul baabur guurisuu kii hadii la guulaysto waxa uu bilaqaysan hadii la caran guurisuu wanale qona halayna la deeshiin walaay wan siway qafaa haxala hal waahu degal ki qashay degal ki ina la tuujin oo si baba loowada galo nan kaan arde ay san ni ketti waay taaso kuyu ma karta waati raan maayo degal ki qafaa loowado kul suuni ma lagu wado naga qarsatay ma degal niman mo anaga dii ayda tuugo arab qola deman oo oo كس... او ان غيرنا هم وحيصم الا مر كاس مين رها لايصا دها تكامل بهك انا و الله يحيرا الله بعث شعائلك ان يكون نقي طرفي على المصير طر ضيق وقريش انت جير حاد وتقانه ولن نوب نيم ياول فرغ مرحله حاكا سو قوبيلان نيمان كان عديو دا ويا كوسو غانغلينو سكا كان نعس من عفينه طم كو كانو كو احنا مع بقولنا ورواين عفنا ساسل مفي حبا اني ولديان نيمان اي هايستان ها اقبل مين نيمان دا لو ابو سفيان اللي قد راهي غنفرجار وتاع الخلقه ابو سفيان اللي هيان بلون ضار طائر من دغال كي عن اغاني رقم ديو ان هيصن ماركاس يهود دو ما يوقفات ران وايسو هم والله واحد فران هادي لي يقولو سنه اني دغا الكلا هادي كانو سخراره سيو انكو بعض البريشي هرتا دفان انتي وكليله ما الله عليه وسلم كي جو ان كيلو غوره يولا فهمكرا ابو بدنها هذا فين انا وصدقكم سرعه عند التاوي وحاله ادغال اللي <سؤال> جيره قروه وبارام اجدي كانت الى بالك قاطت نوركا كان طالعه غضبه ماركاز ما دووي في الحريق صدعت وحنا كاراوين الى على السماء وكاليه واحد فسح طاحتك بدحتك لكن سيتي المساميك وادا ما دير براتيكي ويبو ستبحثو قط ايضا كيو شيرسان او ابو صوفيا او قوباي غو من والبعض منك كودو هاستقيل كلمه مو قفي سيكيري بقع قاره صدى دقدقه He كان هو؟ ورياحكم ماي ماي ابو اسكار طاقمه لا ريبل لا لاكلكلواه بين عيقه وهبي قالوا ولا بقاش تسلسلوا بك مركا سير ماشي على الشوبي كرمهان وحا ويا وقد يام سوف ياك في اكتر دارك ور قال لي ما دغني لي وحان دقيو ان تولنا تقاق ور احنا ودناها قال قال فذكر كان وقتي ما بي شيء مركا لا قال قال سو قال كانوا قبل لاوي الله تبارك وتعالى يا ايها الذين اتقوا امنوا حق حميميه اذكروا حصوصنا نحمد الله الا لله من انس عليكم كركن ونو من الوقت نو من جاءكم الانتم جنود اذا الله Far soaan dexnay aeyhi danmagaga korkuo da fiaan dabay aanku dehmmeay, iyo we juruun den geida mu aan ku dehmmey, idan madaas soolan karroha aadna eki wa mala itimaraa itti weey. Wakaaan Allahu allau oo ahaaday dinaa tamaluna waxa aad samaynaydaaan bosiir mi oo aar badan markii intiaan ku yiimi oo nifaati كف والبحوث السميني الله والاكوان كابل مرنا كمنفاق لا صبحي يكيك ايمانك لا صبحي اذ وقت اينا هينين الايه جاءوكم ايمين من غالبوا من فوقكم حد نصري انتقي ما به وحا حق صارت كلمت وقد فان هي الاسد هي وحي لسعودي او هو جامناي قد فان هو يقول ضريعه ابن خويلد او اسف بن ابيناي قالوا بسويه من فوقكم قالوا كلمه هذه اي كان اوبق معلم قريعه احيان قالوا ان قريش عقيده راسخه لو دقاليه ما في صلى الله عليه وسلم كون غير قد فانغاله احيان لكن بد عقيده الاصنام ما هي قوله ستمور يعني اسهاري سيسردوا في بعض القاوه القاوه وحالق اضح لا جاري ووق مرك ودنو افك سوو غلاي ماركاس محمد صلى الله عليه وسلم خوي يري لابد ان مضون وانصار سعد بن عباده يسعد بن معاذ لابد ودويي حلو غير قد Ja aiab, vilakadon ka, on lennud sinna. Ma olen mahaid negatiivseid. Ma olen mahaid negatiivseid. Ma olen mahaid negatiivseid. Samadul vahtilis, ma olen mahaid. Ma olen mahaid negatiivseid. Sadjahalloka, ma olen mahaid sinna. Ma olen mahaid negatiivseid. Ma olen قران عمرو كيسوار ايبي انا بغيت نساري نورك اداب اه ما كساس ملي عنك الكبير صحد ان المعالي صحي بالوحي الرسول وقت بان ومن مشركين عن سيرو كلاه بات كما المسيحيين تمرد مدينه وهي نغا قفان ما هن ويرو بات نغا قاتا ما مانتو في كو جيرين ان بات سي ياسف انو نمان اه كلو ما ينسافرو هنا فالتكيره خلاص من وحطه واحد يريدين هي هون بات لا انتو بابد حنا يللل ديار دروغه وحكمة ويوه اه حكمة ويوه تسالين او تقول ميشتارين قولوا ماذا هذا مال اطلاع مال مال ان واحدة من الناس كن مال اطلاع مال مال احلى مدقان كليل واحد سيطاء او اقرأت ماذا نفو هيرو او ادوو تعاقش او ضد ان اتقل قولوا اكثر اي يا قوتي اكثر اي هداراً هلسين واسدلين إني وانا بعد ما شاء الله إني وقفت إيه وقتونه إني انتقل دعوانا له هي ياملوه إيه وقفتها بحسلتانه ووصلتك مركة لرعية عقلية إني تروا الله ريب إيه سيهي يلكي هاي قوم أو ما شاء الله إني إني تأفر عدت أكرة كنت يا حكمة ببنى وإن سدر العاتم ما إني تأفر عدت أكرة gaalada marka ay ka barantaa sidana dad bisooc jiray waaxima dagan maalmi salaad diini oo waaxima dagan in aad inta wax yar cala qasido aad ka diyaar garowdo waxa diin la aan ah ina diinta ka tanasi ku meel yamu saqaratu laakin diinka iga hay saal laa يرى قول السلطان اذ وقت اي الى هي من الايه جاءوكم اي جالبين لكي ميدن من فوقكم حق النصر وقدفاني اسف الكلمه هذه ومن اسلم مكانهم صاروا مثل لكي ميدن منكم لكي ان كهصي برك واي كلمه بين قريش هي هو التجلههتي واذ وقت يا الله لمن ايه يا قريش ماكو واحد يداني يا ابو صفيح وقت اي الله لمن ايه زاقت الأمصار و أرغيالك أي اللحناء حلولت أرغيالك أي اللحناء و حلولت شخصة من البدء أرجعك حجراتي يسمى حتى اللي يسمى يا إنه يا عداغي عرصي بذكي و عاكره مفاصلين زاقت ويلاحة عن كل شيء واحد تستطيع كاللحة فلا فلن تنظر إلا إلى أدوها عدو جاحتات اللي يستطيع أدوها وقالا للمسيبين تبقى تسوكاكتش وقالا بمشي الشيء نيك اللي بالصدوة اللي قطع الله مركب مركب حاجة في رميدي حاجة في رميدي ساس وانا انضع بيتها بيتها حالا بولك يفيد دار نيك اللي بالصدوة اللي عنا وإذ وقت ايا الله إلينا زاقت المبصار أرغيال فأي الله هدين ايه مالك عن كل الشيء فلم تنظر إلا إلى أدوها waqatil quubu waqna yalki quubu wa can u qalbir qbi waqma oo wabalqa til quubu waqma yalki ay soogaen alxana ki kalxax xaka sapunta astu sooga waqma marka ar si u dambeesshi so waka soooka oo wabalqa til quubu kalbi yanki او وقضنونا اعقم ملائدين بالله الله وقضنونا اعقم ملائين بالله الله اضروا مليالك 17 او موراصتين وحي ام املاين يا المسلمين لا سو افترا ماهم مؤمنين في ملائيا او يقينين يا الا امتحان انت صنما تر الى اوبداره مليالك صلى ملائنا او كدويت ماركاس عنت هنس قال تعالى إلى أخوير هناك وقت غاس ابتلي المؤمنون مؤمنين تي والله انتحانك وزلزلوا وعلى دللل المؤمنين تي زلزالا يجللل دلللل ديسوا شديداً أغاك وإذ وقت أي الله مننا أي يقول المراسقون أركاً الله أيدها أيه إيوه الذين تكفين قلوبين قلبين كودا مرضون قدركم كجيرو ما هو الله ورسوله الله يا رسولكي سنو الله باللقابين إلا غرور كذب أنك ديئا معها وإذا وقت أيا الله من النمئي قالت ضارفة كوح أي تري كوح منهم منافقين تكمدا يا أهلا يطربا برمدينو لن نقام النقاش لكم لك من فرجعوا لابتوا عن القطار كاللابتا إلى مساكيركم ورده القرية من أولاتنا سألتك في الكرة أولا ويستهدير فرير وكوه أي كئداً دل بنيه كوهذا سوبره مسلمين تهي كمدع أنه ينبغ أي كئداً دل بنيه يقولون أي دهيه إن بيوتنا القرية يلي عورة ومتبنان ومتبنان والحال أي دهي القرية يبنان ما هي القرية أي إن <متحدث> يريدون ما يريدون الدور الميان إلا فرارا على ردك هناك ظرف ظرف مكان يدر في زنان لبضو ربنا هناك مكان قاس هناك وقت قاس وإسبحيسي في هريري المدينة هناك وقت قاس ابتلي وحال انتحاني المؤمنون المؤمنين انتحانك أسالكيسو وعدته ان لا صار بابك سرداه فصافره يا دغامت لي اذ وكالباحه دغال كنوا اساس قف دو ايمانك ابراهيم وبالكار الامتحان امتحانك واخا لو كن صاريا قف قد بينك همومك اي قف خريفك ام رفتاه لو كلا شبايره يا مركا امتحان الى حدود تلقى عليه هناك لك وقتك حسبت لي والله امتحاني المؤمنون مؤمنتا وزوروا ولا تجلوا والله لك زيرن جلجل جلجل بس شديد اراك اراك يلا اكس غيري و يا الله اننا اي المؤمنين يقول المنافقون قرك غالب ايباهين اي والذي بقى في قلبه قلبيه مرض الامر وكثيروا اي يشكوا ضعف الاعتقاد مرق يا كل خير واشق مسلميت ورجال صناعيه وكافه الصناعيه وضعف الاتقاء اعتقاد قرب ضعيفها نصر يا وحد قبل انقادك الا ايام جازد يقين اكترك اعوا قو ورباصو المرك يرهده ما وعد الله ورسوله الله يا رسولي سنى وبلنقاد الا غرور مركي لسود رالي مركاسي رهن بالفي وي ونبلو شيغ تشريك روب يا فارس اص فرانن نتي تشريك مان تنم كاليد فغيه اي يا في سبحانه قديه وراح على الضغط كما اقامن كاليدا سويل انا منحان هو فارس ام فرانن ما واح نفاق يا بنك اصوبح والله لسلالي ذهب في ضبقه لا صار قصر في اصوبح مرت الى عرش سبحانه Wadu wattti ayaa Allah inmin ee mumininti subnaadayo taadaddaa fotu koo ayti kohda mu finta kamda. Ya ah la yaa siba delmediiro ya surri wa mag in me turesule la mi jee qadwa di Islam magii i horeu xmediiro laam muqaama muqaan laba ku bana bafu Mele chori kara maahan e ordae geile yagurhi na soogara o ba oo difa ah ka soo ba. Waagaraban nangesteru aqaama laamuqaama negeeso oo agunnnege kandagalka laku masur ma. Ferci u so a ilke taari ka so la tu ila na sakogurrihin na usola, kohmite kamda ha die aaka sa mu miririnta koinka او يستعدل ال اذن دال ويستعدل اذن كد البنيين فريق كوه كوه منهم بط المسلم كها كان مغها وضد حفاويمان ان نبينا محمد فريق كوه الكاذن دال بنيين كوه باص منهم مسلميتي الله عليه وسلم يقول مجلس يستعدل كد يقولون, يقولون ايتهيا inna bu yuta guriy heyeegi awrattu amik bana a kaniga uninaada hora na u diru gochibisa hoga eesoo qeebobine ka ma wana safri way nataqatu wa ku islaado rasuulka allah inda wa ma ka sayyihuudina balanke ka bahara arutiya dumati yar u ansar bal guriyin safira wahya itas e, sulaiman nafutu saqa shamalaka marka laakin qof ilahay daba galay إلهي <سؤال> وحال أي سيد اسماهين ما هي قريحه إسرائيل في عورته قريحه قد قال خيرا قدر شنب بقول ود ا شنب بقول ودري ولا بقول ما بنان ما بنوا واه صلى الله عليه وسلم أروتي القمر كيف حلو علي ملتو مده هيك إلهي ما هي قريحه إسرائيل لأولئة المكبرنة والعادة المكبرنة إن يريدون ما يريدون الدول المياه إلا فرانة عراريتكم بيدولة يلاك إليه بولي يا برنة ولون دخيله هديله سورجاني لهذه الهي عليهم كركودة من أقدارها أقدار المدينة مجالة المدينة تشيهولي كذا هديله بسورجاني له وغالب وصداده لها ثم سورجاني له ودي لها الفكمة تقال نمو لاتوها ويسير حي قال لي ما بقى وما طلبوا مركو النجادي بها اي بكنابها قال لي بدهي اللي جسو هذا كوم النجادي الا يسير الا, إلا قمع هنا ولا قد كانوا والله ان لقد حقيقه كانوا وحي احير كو اصبن كبلبنه اورا جريحا بانا اهت الله الله من يلبلمه من, من قبل من قبل غزوه الاحزاب ذولاك الاحزاب فسقطوا انت يص... صمئه مبلغ اللباللامه الله يلباللامه ولا قد كانوا وحي اهاين كو اذا كذبنا اهاطوا الله الله من, من قبل من قبل غزوه الاحزاب ذولاك الاحزاب كه وحي طلب اللامه لا يولدون الاكباره ليس الضريال كجدينه وكان أحج الله بلنك إلهينا وخوة هذه مسؤولة ماذا يسوي الديبون قل الله أكوتر عنا بك سعبنا لن ينفعكم الفرار على رد وعلاقين الترم إن فررتم عددك عررتا من اللوت بمشادة أو القاتل للديك وإذا لا تمتعونا لن هناك رحيمة في الحياة نرش اللي ينقبوا رحيمة هم نولاما إذا إلا قليلا مديكم ماهني قل مَنْ دَاوَخَمَا الَّذِي قَفْلَ يَحْسِمُكُمْ مِنْ كُلِّ عَلاَمَةٍ مِنْ اللهِ مِنْ قَضَاءٍ إِلاَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ كَإِنْ أَرَادَ رَبُّكُمْ بِضُرٍّ لَذَاقَهُ إِنَّهُ لَضَارٌّ لَا يَكُونُ سُوءًا همان أو أراد وَإِنْ أَرَادَ بِكُمْ خَيْرًا لَذَاقَهُ رَحْمَةً مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُ وَلاَ يَجِدُ رُؤْهَهُ الْمِيَاهُ من دون الله ألقت يس حالاً يا هي وريا معموله Valamasiljenge Gerin, uhi, meie. Iraagi, me oleme Euroopas, Prahaya, Prorinkene, Orihu, Baran, Brihi, Bana, Baran, Leia, Kuuansule, Mehhiko, Mehhiko, Imanko, Mehhiko, Mehhiko, Mehhiko, Mehhiko, Mehhiko, Mehhiko, Mehhiko, Mehhiko, Mehhiko, Mehhiko, Mehhiko, Mehhiko, Mehhiko, Mehhiko, Mehhiko, Mehhiko, Mehhiko, آه قيمة مرح مرح تقول نفتي سيدينك مكا يحبت ودين تنبيبه يو ايهو دفن تنبيبه نفتي مره و البحر عقل الله و النعصه نفتي تحبه مرح نفتي تحبه مرح تقول نرميك وحي فهنا ربتي قيمة بلان جيرا او قيم بلان وحي بي رهدين مرح ربي كوي إيام مقورة جيل كوه يجمع نمتشي مقورة معناه يقول لك أنت بحاجة عامنا في الصواقات وقفصي وقفصي لك أنت اللي تتاقى وحاول على الصواقات فالجيل كوه يمتشي أريد إيالله يجيل ويحوله جيل ويجيل مرقاتي وحلوه قد صدقاتي كوه يمتشي وقفوني مرقاتي مرقاتي راتي وشئي وقال أقيم البضاء أهل وأعنى أهل كين لك ما بحكم متك نع وطلع انا من ايدي غير الجوري اكرا الروح عم ييلا بيوم مصطح الضرسول بيما خطبطين بتع رجع تتدق يدوقه طميش صح كثير خلصوا قف والجوههم طريمان نفطان عليه المدير من ويجي معي والله هو بقى مركه انا كنا يا انا قصده الايام انا ما انا ما ييته قلت لك وارتقي بالطاقه وحاوي لا لا قوي ها مركات نقص وحااقه كنت فاكره انه ما فتحنا بنفرو لكن اخر مره شموق لنا طاقه قويه طاقه طاقه احنا ما قال قال تعالى لروحه ولو دخلت الجن الاسرجل لها عليه على هؤلاء هو وقال يعني بيوتنا عوره من اطرافها من اقبار المدينه ما قالها المدينه تشوي كي هذه اللغه سرق لها او قالوا صدعانها ثم ما كلوا سوى قال كباب سورو لويتي لها سنت ما تقالني ولا يجدوا لو هل بالشيء ها كبه اسلام كان اللي داي لاتوها قال ما يصير حاجه لها قال وما طلبته لاتوها لاتوها والله بقره لاتوها قالني ما ضي الرحم على حيوان لاتوها لاعضوهاوي قالني ما ضي الحيوان طلبته بالبريده وما طلبته مرس النجادي بها بشتنابها قالوا قالني وما طلبته من نجادي بها بشتنابها قالوا ماذا؟ إلا جد فرده إلا يسيركي يرمان إنتا يروان نحن إلا قد رأس سؤال والتوال إنتا لو وجدنا يا التوالي ما تريساً يوم يسكيكي يديد تاني أشياء في السلطة الآن إله يسكيح أولوك وما يسكيح حتى مدين أعوى سؤالي قالوا وين قالوا؟ إنتا سيحالي من ذلك وحيه سؤالي التوالي تكباح ilaayna wa laa khawf laa ta'sa raqistad dintoona hatay markay nabadaliyada sayahaayay a bola haftada ka tanaysu markii war sayahaayay fi walaqat kaanu wahi ahaayinu ilayhi aahatu laah allahu wa quwa rabbal lamay walaqat kaanu inay qulabal lamay من قبل من قبل غزوه الاحزاب لا يولون الاكبار ضياكه ليس تشيدي معنى ليس ارار حضره لا يغير وكان عهد الله بلنك الهي وهو هذا مسؤول المد والهسوي وكان عهد الله بلنك الهي وهو هذا مسؤول المد والهسوي دينه بلنك سوى لدي دور كون هذا سبحانه هذا مصيب درا معقد حاديه سليلمدو مبد البادده قف اه خالد نوريت بركو ديمالي ووري سلي مصيبه الله كبي طالي ابان حي ان تاس ودغالن كركيوم ميل امركو اولي لمانكو اه هلل ور شيخ فلار ان تاسن دغال ان دبالامي مانت غور ويان مركة الله مرد يمتدقه مركة الله نصدره كنت عديوه إلا وقل سبحانه قل وحاكو ترى بنا سبحانه لن ينفعكم انفرار عرارين وحبا انترين منه انفررتم هادات كحررتان من الموت دمسانا او القتل من الدينك وايضا لا تمتعونا وايضا مركة عرارتان لا تمتعونا اللي الكبور رحيمة في الدوية إلا قليلة يرماها قليل قوامحة مدة أجارك أنت أجلت لك أمع وهي قليل آه م... أنت تظهر في القرآن في الأولى هل دقيقة لكي تكون قدرينه؟ لا تعرف قليل قوامحة ومدة أجارك ومدة أجارك وهي قليل وانا يرتب وإذا كنت أردتنا لا تنطحون الله ينكرون رحمة في الدنيا إلا قليلا يرماهنا قول الناهجا صبانا ننده واكما الذي احك يحسمكم من كرهالنا من, من الله من قضاء الله الهي امكيس واعم محنثينك الى الكرام متروي ان اراد بكم اضنين لا ضر سوء ام خنا سوء اي هزيم تنعلكم بي مطلع مانا ايضا قفك عقلك لي ومتكك ربي عده عمره قال تعالى الهوهيري ولا يجدون اهوهر المياه لهم لها الله كواس ولا يجدون اهوهر المياه لهم لأنفسهم نفخيالكوذ اهوهر المياه من دور الله اللقيكي اسحاله وهذه وليا ما ملأه انتوه ولا نصير جدارنا اهوهر المياه Q laolaahu Allah wee Almu alwitiina kuwababke keinee a nuraf fiirasurillee Iirasulka ira loo gegaaro Walqaa inina kuwa ku bahayya li qwaii hin doke wee ee heunnaqaaraiya ira aanaga doqao ka soo ba aga dagaalka. we ya tunune a البعث دلالك إلا قليلاً إن يقضبك أي ستوسياً ويصور ألماهاني أشيحةً حال أيهنك وأغبق إليه عليكم كوركين بالتعاوني بال... إلا إلنك عنسياً إلا إلنك عنسياً كوركين وإنك أغبق إليه فإذا جاء الخوف أبسلوا مركويناته رأيتهم وعاد أركيضاً ياندورو هريك حال اي كصافيرنيا تدورو حال اي وريغيدو اي كصافيرنيا اعيرهم اندهودا كالذي دورانن وريغ اي اندهودو وريغيا وريغاسو كالذي كدوران عين الذي كيتيشي فسيلو وريغتو اوكالا يوشالو بو دابو عليه كورتيس مين بو تي فَيَغَاغَ حَوَالَ خَوْفُ أَبْصِرُوا مَرْكُوتًا سَنَقُوكُمْ وَهَيُنْكُرُبِيًا بِعَرْضَةٍ عَرضِيَارَ كَاسُ حِدَادٍ بِأَكْلَا أَشِيحَتِ أَشِيحَتَنْ حَلَأَ أَيُّ قَبْقِرِ أَيَّامٍ عَلَى الْخَيْرِ خَيْرُ كُرْتِيسَ بِتَعَاوُنِ الْعَصِيَّ أُولَئِكَ قَوَاصٌ لَمْ يُؤْمِنُوا مَرْقُومًا بِاللَّهِ والرسوله. فاحبط الله الاوغري اعمالهم عمليا الكورا وكان ذلك عركس نوح وهذا يصير لقفل الله الا كركيس اله وين سبحانه وتعالى غنوا ورميا ان العلمك قولي قلوينك عقدت كساريا ايدن المجاهدين يا ماجد اوبرغار يسلط الله والسلام عليه يا قريب كوسامريه صبخان كن اوبيه كان ابال مريبون قاضي علم الله قد حقيقا وحا يحلم الله الله ان اوبيه المعوضين كوه كئن يلي الناس بطك انثره رسول الله رسولك الىه لو جارد يسقوا بطك كئنيه علو اوبيه منكم اذنكم سينفتح على ركيده الخباب لمن منكم طلع على راس الدار وهي اسلامي ما دام موجه سباي اللمافه وتكاس اسلامي ولا موجه سبكيره منكم الىكم المسلمين تاع حاله يعني كم يديه والقائلين كو وقاهين إلى نحن فيه من الإقامة في الظلال والطماع وكالي يرؤي ما هذا الله يسمى ضبط يطحان يكبوه يحرصي أي مدلال أنه يقول له أنه يقول له خاصة ولا يأتي من البأس الذي كان ينتجه إلا قليلاً من يرماهني أي اهرياءً وصمعةً من غير احتساسي إلا غير رحل رحل وحير حل رح واركاع أي عاكتلية كده حاجه قبل حفتنا حاجه مره صوته وصيته وحويا ركبانه ما شافوا حاله ومخله ان باس وحان معي أغبق إليهم بالقتال معكم بالتعاون معكم إلي إن جاءنسي ويجرب كما كدك الله أنك أغبق إليهم أشيحة حاليه كوي أغبق إليهم كوركين بالقتال معكم بالمعاونة معكم إلي إن جاءنسي حالي إن كغبق إليهم أي سندقالك إيماني وحنا لجح علينا ولا يأتون فعيكين أشيحة على إنك قبطي ليان عليكم كوركين بالقطار معكم إنك قربكين كدقال لنا حال إنك قبطي ليان أيصان دقال كإيماني فإذا جاء الخوف حرصد المركب الطرق ودقال كما عدوك وإن يقان إرسك آمساني منافقة مركب أمان كي تشغل ووحك بانك أو كفان بان مركب دقال كي تشغل ووحك بفلي سمك إلا وغلي سبحانه فايذا جاء الخوف abscu makum yado ra'aytahum wa'arqe yanzurune ilayka habiga hal nabaga suba kusafirina illa waqtay nabaga wa hay inu uqonsu mu asqin mahara zayka asra ya bagal fir nidri karam marka say wahway ishu adayna wahway wah nasu kas'at ruskada mamangira adwa ngir tebalor sonna sallama mali adwa انا قلت للمعنى انتصار ما خلفي لازمان جاهزوا ايش نارسكا لقى ايش عاد بينا بي ان شاء جاء الخوف وحرسدوا ملكوا لماذا هذا؟ رأيتهم ودركا اذا ينظرون اليك حالا اي تصافيرنا تدوروا علي وراجة ايضا احيروا من دودا ايه تصافيرنا ايش يكوه لحسنة كالذي دولانا وراجة وريتك كيف سوى كل الذي كدوراني عن الذي كل شيء سوي لي وريته وكله يقشى عليك من الموت من, من اجل الموت جايي درجه طف نفك تصحى تصيبو بعده وندهه ونده بعدين مركه عرسي ائتمامه هداي كوره اللي بديالي لهرب فان يواحفك تبخى يروح يتودعوا فاذا ذهب الخوف عرسه سلاقوكم اي ادوكم وعنبليا بارصنه على الربيال اي انكم ليبيا الربيال كاسو اتحاد ببرق وكلا وحويا فان وحسن قام انا كرب بشعل صلوه وحو أيهن أيهن الى نصرينت يا عيان ايق افانا الى الله سبحانه فإذا ذهب الخوف عبسوا مركو طغى سلامكم وحين انكتب بيان بلسنه العربيه اراميال كيده بن برقه اشحه حال اي وبطب الى اياه على الخير خيرك بالتعاون الى الخير بعنسيه والحق للجيران وبطب الى هذا عرف كيف بده اه قوم ونكسب حق كو جيرسان وقد لميا اولئك قواص صفات اساسيه لم يؤمنوا ما قمن بالله ورسوله فاحبط الله الى يوم القيامه اعمالهم ان عملكم وبريو يسير من فضله اي وعد الله لكركيس اعمال سر تقدم هراء منصور كذبوه وافرب على الله وكان ذلك ان تصوح يسير من فضله الله الى الله سبحانه وتعالى الله وسلم بارك على نبينا محمد